لن نسان لا يقوى ارااه استعنا ان الى ربك رجع ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت إن كذب وتولى الم لا يعلم بان الله يرى كلا لا الا من ينته دل نسفعا بن ناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدَ وَقَتَرِدَ